بسم وَكَمْ أَهْلَكْنَا lang na Oh! له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت وإن تجر Mmm. تعدي آتيكم لله بقبس أو أجد ¡No! ¡No! waa ala sau I Uh, so <laughs> Oh. اذهب إلى فرعون إن هو ودعا لي yeah Is إِذْ chi of to ka ثلاث نفس <تصفيق> of